و أ ن ف ق و ا مما رزقناهم سرا و ع ل ا ن ي ة ويدرؤون بالحسنه ا ل س ي ئ ة أ و ل ئ ك لهم ع ق ب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آ ب ا ئ ه م و أ ز و ا ج ه م وذرياتهم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 ويقطعون ما أ م ر الله به أ ن يوصل ويفسدون في ا ل أ ر ض أ و ل ئ ك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا ب ا ل ح ي ا ة الدنيا وما ا ل ح ي ا ة الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا متاع وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في ا ل آ خ ر ه الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آ ي ه من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب الذين آ م ن و امنوا و ت ط ئ ق ل ب بذكر ه م ل ل ألا الله ل ل ه ا بذكر تطمئن ق وعملوا ب الذين آمنوا و الصالحات طوبى لهم وحسن ماب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 أ ف ل م ييئس الذين آ م ن و ا أ ن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ق ا ر ع ة أ و تحل قريبا من دارهم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 ولقد أ ر س ل ن ا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أ ز و ا ج ا وذريه وما كان لرسول أ ن ي أ ت ي ب ا ي ة إ ل ا ب إ ذ ن الله لكل أ ج ل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أ م الكتاب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 يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن ع ق ب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الله لا ألف كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك ل ت خ ر ج الناس م ن ا ل ظ ل م ا ت إلى ا ل ن و ر ب إ ذ ن ربهم ب إ ذ ن ربهم إ ل ى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون ا ل ح ي ا ة الدنيا على ا ل آ خ ر ة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أ و ل ئ ك في ضلال بعيد وما أ ر س ل ن ا من رسول إ ل ا ب ن س ا ن قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أ ر س ل ن ا موسى ب آ ي ا ت ن ا أ ن أ خ ر ج قومك من الظلمات إ ل ى النور وذكرهم ب أ ي ا م الله إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور و إ ذ قال موسى لقومه اذكروا ن ع م ة الله عليكم إ ذ أ ن ج ا ك م من آ ل فرعون إ ذ أ ن ج ا ك م من آ ل فرعون ي س و م و ن ك م سوء العذاب ويذبحون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم و إ ذ ت أ ذ ن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إ ن عذابي لشديد وقال موسى إ ن تكفروا أ ن ت م ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد الم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أ ي د ي ه م في أ ف و ا ه ه م وقالوا إ ن ا كفرنا بما أ ر س ل ت م به و إ ن ا لفي شك مما تدعوننا إ ل ي ه مريب قالت رسلهم أ ف ي الله شك فاطر السماوات و ا ل أ ر ض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إ ل ى أ ج ل مسمى قالوا إ ن أ ن ت م إ ل ا بشر مثلنا تريدون أ ن تصدونا عما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا ف أ ت و ن ا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إ ن نحن إ ل ا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أ ن ن أ ت ي ك م بسلطان إ ل ا ب إ ذ ن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أ ل ا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آ ذ ي ت م و ن ا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أ ر ض ن ا أ و لتعودن في ملتنا ف أ و ح ى إ ل ي ه م ربهم لنهلكن الظالمين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 يتجرعه ولا يكاد يسيئه و ي أ ت ي ه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أ ع م ا ل ه م كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أ ل م تر أ ن الله خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق إ ن يشا يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إ ن ا كنا لكم تبعا فهل أ ن ت م مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أ ج ز ع ن ا أ م صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي ا ل أ م ر إ ن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ف أ خ ل ف ت ك م وما كان لي عليكم من سلطان إ ل ا أ ن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أ ن ف س ك م ما أ ن ا بمصرخكم وما أ ن ت م بمصرخي إ ن ي كفرت بما أ ش ر ك ت م و ن من قبل إ ن الظالمين لهم عذاب أ ل ي م و أ د خ ل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ق ا ل د ي ن فيها ب إ ذ ن ربهم تحيتهم فيها سلام أ ل م تر كيف ضرب الله مثلا ك ل م ة ط ي ب ة ك ش ج ر ة ط ي ب ة أ ص ل ه ا ثابت وفرعها في السماء تؤتي أ ك ل ه ا كل حين ب إ ذ ن ربها ويضرب الله ا ل أ م ث ا ل للناس لعلهم يتذكرون ومثل ك ل م ة خ ب ي ث ة ك ش ج ر ة خ ب ي ث ة اجتثت من فوق ا ل أ ر ض ما لها من قرار يثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أ ل م تر إ ل ى الذين بدلوا ن ع م ة الله كفرا و أ ح ل و ا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا ف إ ن مصيركم إ ل ى النار قل لعبادي الذين آ م ن و ا يقيموا ا ل ص ل ا ة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل أ ن ي أ ت ي ي و م من قبل أ ن ي أ ت ي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض و أ ن ز ل من السماء ماء ف أ خ ر ج به, به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر ب أ م ر ه وسخر لكم ا ل أ ن ه ا ر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما س أ ل ت م و ه و إ ن تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها إ ن ا ل إ ن س ا ن لظلوم كفار واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آ م ن ا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا إ ن ي أ س ك ن ت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا ا ل ص ل ا ة فاجعل ا ف ئ د ة من الناس تهوي إ ل ي ه م وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إ ن ك تعلم ما نخفي وما نعلن وما ََ يخفى ََْ ع َ ل َ ى الله َِّ من ِ شيء ٍَْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ ولا ََ في ِ السماء ََّ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق إ ن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم ا ل ص ل ا ة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا ً عما يعمل الظالمون إ ن م ا يؤخرهم ليوم تشخص فيه ا ل أ ب ص ا ر مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إ ل ي ه م طرفهم و أ ف ئ د ت ه م هواء و أ ن ذ ر الناس يوم ي أ ت ي ه م العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أ خ ر ن ا إ ل ى أ ج ل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أ و ل م تكونوا أ ق س م ت م من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أ ن ف س ه م وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم ا ل أ م ث ا ل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم و إ ن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إ ن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في ا ل أ ص ف ا د سرابيلهم من, قطران النار سرابيلهم, من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إ ن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت إ ن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو إ ل ه واحد وليذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب